لا بد أن نعمل ورد يعني بالأحاديث التي وردت في إهلاك يعني بكذا حديثها هذا أيضاً في حديثها الآخر. ذكر أنها تذكرت هذا أيضاً نشمت نشمت ما كان يخليها يخليها خلاص لأن في بيته. لا هذا لا هذا. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال لحديث قال الله تعالى ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار اكثك اخره رواه الخمسة الا إلا ابن ماجه وأفضله إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم إننا نتبع أن الزحر هو أول النهار ويسمى ايضا الغدو الغدو اول النهار ويقال لها بالغدو والاصفاح ويسمى ايضا الوكره الوكره تن العشي الوكره عام وعشيه فاول النهار هو نصفه الاول من كل الشمس إلى الزوال هذا يقف النهار الاول لكن زاد طمع الشمس وقت نهي حتى ترتبع قيد الربح كما سياتي وقبين الزوال وقت نهي عندما يكون قائم الظهيقه يكون وقتها بين هذه الوقت وقت النهي الذي زاد طمع الشمس وذلك بين الزوال هذا كله وقت للصلاة والضحى. من صلى بهذا الوقت وساعي أو مناوي آخر، يعتبر قد صلى هذه السنة التي هي سنة الضحى. لكن إذا أراد الأفضل، فيعمل يعمل بمريض فديس، وروى صلى الله عليه وسلم صلاة الأواج حين ترنب الحصاد. و. انتصاله هي أولاد النوق انتصاله ولد ناقة الصغير، والعادة انه اذا اشتد انها قبيل انقللونه بساعة او نحوها فاشتد عليها الظنظاء فيحرص على ان يستظل بظل امه او يقف في ظل شجرة او نحو ذلك وذلك ل بدقه خفيه حيث انها لن تستمتع الوقت هو افضل الاوقات ولانه اختير لانه الوقت الذي قد انتشر فيه الناس غالبا أول, اول النهار قد يكونون في مساكنهم يصلحون لشؤونهم واطعمتهم واعمالهم ونحو ذلك أما في ذلك الوقت فالغالب أنهم قد انتشروا وتفرقوا وفي ذلك الوقت تكون أو تتحكم الغفلة في أكثر الناس فالذي لا ينسى الله في هذا الوقت هو من الأوابين والأواب هو مفجع الأرض الغجوع هذا يعني رجع وكأنه غفل في وقت ثم رجع فالآيب هو الذي يأوب إلى الله كلما غفل وكلما اشتغل تعالى الله رجع إليه وهذا هو أفضل الأوقات ساعدنا يا شيخ أحمدنا يمكن تقدر بالساعد تقدر حوالي ساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة في التوقيت العظيم قل إيش كم تصيلة التصوات على الحمد لله وظالم أنه لها وحواثرها واغلافها وغالب انها تكون غذيرة وسميكة فلا تحس بالبعض ولا بالحق لتلافئ وصاحة ولا فانه له خف من فرش لن يكون قد استغلق <تصفيق> ليس الكل الكده عبادة بكل حال قد يكون بعض العبادة تطال بالعلم مثلا إذا حصلت نيتها كان في دروس وقصده منها التعلم والتفقع وهكذا أيضا المعلم ونحوه لكن العبادة لها انواع فإنه يأتي النوع الذي هو الصلاة التي هي محبوبة عند الله وأيضاً إذا قلنا مثلاً إن الإنسان طلب طلب الرزقاً اكتكفه له في بعبادته فإنهما ما هو أفضل من هذه العبادة لأن هذه العبادة يقفض منها تسكر ويقفض منها فالآهد لهم ما يتصل الدنيا بخلاف الصلاة إنها مقتد أخرى وليم بأس وتسن تحية <تصفيق> المتدى طبعا الحكم يختلف اختلاف النذي له بردن بالليل يصل لها غلاً أو هي وقتندونات والذي ليس له وحد بالليل فيؤمر بمحافظة هنالك قد يشكس أصح رسل بالوري ونفسك يعني ما أصح الأب الوتر الوتر قبل أن أنا يتقدم لنا أنه يقل أن أبا هريرة كان يبيته أول الليل يدرس الحديث ويستغل بذلك أن صلاة التهجد الوتر معلومة أنها المؤكدة نقصد بالغذر غير المتر الذين له تهجد بالليل يقوم غبر الليل فينه الليل هذا هو الذي قد يكتفي بهذا عن صلاة الظهر سيد الشيخ قضاوها بعد الصلاة وبوها بعد الظهر بعد الظهر فأدي الزوام ما يمكن بمثال مسيحة النهارة من شخص الظهر انتقدم فضواته بأنه يسألوا قضاؤها إذا ولا ولعل هذه أيضا فلحقوا بذلك إذا نسيها أو انشغل عنهم فتداركوها أفضل هذا الظهرية أو, أو ليلة أو ما أشبه ذلك بابي تدارك المباد وتسن تحية المسجد لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يدرس حتى يصلي ركعتين رواه الجماعة تحية المسجد هكذا اسألناها العلماء. و من هذا الحديث و دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته فقالوا إن من المسجد تحيه كما أن تحيه الداخل في المجلس أن يسلم فالسلام جعله الله تحيه في قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحيه من عند الله وفي قوله واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها فالمسجد له تحيه يحيا بها وهي هذه العباده لما كانت المساجد بنيت العباده للصلاه والذكر والقراءة كان أفضل ما فرصت به او افضل ما يؤدى بها هذه الصلاه سماها تحيه وينجوسها فإذا دخل فانه لا يجلسون هذا الحديث حتى يصلي ركعته ويحرص أن لا يدخل المسجد ليجلس فيه إلا وهو على وضوء أما إذا يحتاج إلى الجلوس ولم يسأله المضب فله ذلك لأن صلاة الصلاة لا تصح إلا يوم كذيراً ما يدخل أناس قلناً كان عندنا حلقة في بعض بالمساء لله بالظهر فيدخلوا أناس اللي قيلونا ويأترون أنهم ليسوا على أمور ولم يجدوا ماء لا يؤذرون بذلك ويكون بحال إذا إذا أراد أن يأتي إلى نسك إما للنوم إما للقراءة وله ذلك فليحرص ان يقول على طهر حتى يؤدي الصلاه قبل ان يجلس نوعيه المسجد ولم يقول بوجوبها بل قالوا لأن لان الادله قد دنت على تخصيص الفرد الى الصلوات وقال وقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبه الله على العباد فقال له السائل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع على انها ليست فضلاً ولا ليست واجبة بحيث يعاقب سارقها. لكن التهاون بالصنين فيه تساهل بالأرشادات الرومية. لا يرها أنها تتكرر إذا دخلت وجلست ثم احتجت وخرجت إلى السوق او الى البيت ثم أردت أن تدخل تجدد لها سبب ولكن إن كان ان كنت قريبا تكون مثلا في في حجرة في داخل الاسكدة وفي سطح الاسكدة وفي ودخلت منها هذا قريب ما يحتاج الى استكترى لا لا في اطلاق لا لا بسم الله الرجال يجع في ويدك ليصلك الله الله يسمي وهذا انهم لا يجلس إنما ينتصد أمامهم على كرثين او في لا يدخل الجلوس هذا الانجلوس هو الانجلوس على الأرض <تسرحة> <تصفيق> إذا دخل وال.. قد دخل لا أخذ الله هل ينتظر حتى ينتهي المؤذن؟ <تسرحة> فحير <تصفيق> وهذا السؤال الأمر الذي هراح وهو مهم معنى هاتراك من الناس يدخلون وقت الأذان أو الجمعة وينتظرون إجابة المؤذن ثم بعد الفضاق من إجابة المؤذن والسلائل إمامها الخطبة يشرعون في تحية المسجد وأنا أحتار أن يبدعوا بتحية المسجد ويقدموها على إجابة المؤذن لأن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن اجتناب الخطبه مامور فيه بالإنصار حتى, حتى أن من قال لاخيه الفت والامام يحطم قد لغى وسياتي بابي دونه ان شاء الله ومامور فيه بترك الحركه حتى قال الحديث ان السفح صار فقد لغى فشهرة الحركه قد تشوش والصلاه والامام يحطم يفوت عليه فخيرا كثيرا فيقول له ادها بسرعة ورفعتك اجابه المؤذن واجابه المؤذن تتداركها بعد ذلك وارفتني الخطبه ولكن اذا دخل بعد ذلك بعد انقضاء الاذان وابتداء الامامه الخطبه فلا يجلس ايضا حتى يصليها لتصفي سليك وغطى ذلك حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم أقامه وقال له وَقَالَ لَهُمْ يَا هُلَانَ وَيَا سُلَيْكُ وَصَلِّ مَتْعَتَيْكُ وَأَمَرَهُ جِدَعَ رَوَيَاتِ بِأَنِ حَقِهَا وَتَجَوَّزِيْهُمَا حيث كونه عليه السلام قطع الخطمة وكلمه ذليل على أهلية هذه الصلاة إذا إذا دخلت وأنت مطلوب منك راتبة اتفيت بالراتبة عن تحيه النفسي راتبة الظهر قبلها تكفي وراتبة الفجر قبلها تكفي عن تحيه النفسي بل من هريضة هل هريضة أيضا تكفي عن تحيه النفسي لو دخلت والصلاة قد أقيمت ظهرا أو فجرا أو مغرما وصليتها كفى وجاز لك أن تجلس أن تجلس لمستي بدون صلاة لأنك قد أديت في العبادة. تفسير السويس. الشور. الشورهم يأكلون اللعاب.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 والإمام قد كفر آخر التفتيح، بكرته لا. يعني يتس... يسأل... يسأل يسأل يسأل هذا النحو يقول إذا صلى ركعت وتر إذا دخل الناس إلوا الإمام في ركعة الوتر ركعة واحدة صلىها وروها وتره وسيلة. فهل يكتفي بهذه عن تحيه المسجد لانه ما صلى ركعتين وما انتهى الحديث حديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا صلى ركعه نقول جاهز وذلك لانها صلاة مشروعه ولها تحريم وتسليم فهو دخل مع الامام فيها حين احرم بها وسلم معه فلما كان كذلك كانت من المشروعات كهذه ان شاء الله عن تحيه اليه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 لا تفعل الناس إذنهم ونحقهم لهم أعرف الناس يمكن تشارفهم ويسنة الله وسنة الوضوء لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال قدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا ارجع عندي اني لما اتطهر طهورا في ساعه من ليل ولا نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي ان اصلي متفق عليه اخذ من حديث الحديث شرعيه سنه الطهاره فيشرع انك كلما ارتكب الظهر تبادر فتجدد <تصفيق> ولو غير وقت وكلما جددته فلا تترك ذلك الوضوء بدون عباده من تؤدي به عباده سواء في حينك او بعد فيه ولذلك قال الا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله الظاهر أنه يصلي به ولو بعد أخير وذلك لأن الإنسان قد يجذب الولو في وقت بحيث. أو قد يجذب الولو طريق وليس من حل صلاه في رضوية الصلاة وقالعة الطريق أو ليس عنده مسجدًا في أسواق لا يناسب أن يصلي فيها ولذلك ينتقى ورؤه ويجد ماءً ويترضى ورعى نناسبه مكان يصلي فيه فله أن يؤخر الصلاة لكن يختفر بوضوءه إلى أن يتأثر له مكان للصلاة فعلى كل هذا ينسل المبادرة إلى الأمرين المبادرة من حين الفجر إلى الطهر، والمبادرة من حين الطهرة إلى صلاة ركعتين، وفي جزء لكن له به خير كثير. لا يجوز الإنسان إلى أحدث أن يضع وراءه وقت القدادرة التي أوجده بها. ينتقل مضوءه مثلاً في اللحة والآخر الصلاة يأخذ الوضع إلى الظهر، لكن الأخضر أن يبادره يتوضع ويجب أن تأخذ الصلاة أيضاً يجب أن يتوضع مثلاً في اللحة ولا يصلي لذلك الوضع إلا اللحة لكن الأخضر أن يصلي بكل وضع ما كتب الله له كما يفعل بله وهذا مبحة للجلال حصل بها على هذا الثواب ولم يلقى ذلك عن غيره لانه فعل ذلك ولم يلقى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكن إقراره للبلال ومن فهو بذلك يدل على فضل هذه النبية هذه الفضيلة يشهد لبلال الجنة المعارضة قبل نص الحديث عنه يقوله إن لا سمعت دفن عليك وهذه رواية خشخشة إنه عليك في الجنة يذل على أنه قد أثبت أنه من أهل الجنة يكون يعني دليل على أنه لما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الاذن في بداية العلاج من هذا ان جهاده الله هذا هو المسار الصحيح وكلامه انه هو هو عليه الصلاه لا تقدم من ذنبه ليضيها إلى هذه الأشاكل وأحياء ما بين العشاءين <تصفيق> نقلها إلا تيسر لك والصلاة كان لطمئنينه فهو الأصل معين الله شغلت أطلت مسائر وسائر مسائر حديثا فليت أو الضواتم أو الوتر على <تصفيق> تقدم يا اخي اول شيء انا كنت ترى من الشئ من الدره ما شاء الله ولو ذلك الله لم يلوى لا دعاءه على الفتحه الفتحه كان كان كده سنه روح وجاء الظهر وانت على طهرك تصلي بذلك الظهر ما شاء الله ظهر عصر ما شاء الله تكفي إلى صلة وكاتفينية لأنها صلة الأمور وكاتفية المسلحة كما يتزاحاً أي عن الفرد كما قلنا فالزاحة والصلاة قد اقيمت كفت فرعاً كونها غرماً وتخيئاً وقيمة الصلاة بعد طوافيته بالبيت وصليت المكتوبة كافت عن كوني الفرد وعن ركاتي الطواف فلأجب فوائجين؟ لا كيف تسمع الصلاة على الراحلة لكذب المستقبلات الله ويثمها اينما تودها لكن من انا اقوض فيه مع او مع حاج ومستدين سماعه احرمه على الله الظليل الذي ذكره الله صحيح انه يحرمه حيث كانونه وراء بغيره اذا لم ينتقل وراء الله ما, ما ينتقل الا بذوره وأحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل قال الإمام أحمد قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر وعن قدادة عن أنس في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك ستجافى جنوبهم عن المضاجع رواه أبو داود وعن حديفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضا صل... فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج رواه أحمد والترمذي فبين الرشاعين وقت قبير والغالب أن الناس يكونون فيه منتبهين مستيقظين من ويكره النوم بين الرشاعين لأنه هو صلاة الرشاع فإذا الأخضر أن يشغل ذلك الوقت بعباده في فيشغله بقراءة فله أجر وإنشغى له بذراسة لتعلمه فهو على أجر وإنشغى له بذكر وأوراد هكذاك وإنشغى له بتطوع بأعمال أخرى وشعبية وقاصرة هكذلك وإنشغى له بصلاة فله أجر فذكرنا أن من الغوات الركاتين بعد المغرب وان بعض المشايخ او الظلمه استحبوا ان يصلوا زياده عن ركعتين ستا اربعه لتكون ستا ستا بعد المغرب واذا صلوا الست وهم يطمئنون فيها ويقينون فيها الافعال استغرقت زمنه ثم هي فيه هذا الحديث الذي ذكر انه عليه الصلاه والسلام استمر يصلي حتى صلاه العشاء وحتى صلى العشاء يدل على مشروعيه او جوهر الصلاه بين هذين الوقتين وأما تفسير من هاتين الايتين بالصلاه بين العشاءين فهو قول من الأقوام لكن ليس هو القول الرابح الصحيح أن القول عليه السلام كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون قوله تعالى كانوا قليلاً من النيل ما يهجعون المرابر كثرة صلاتهم تلة لونهم. بالنسبة إلى صلاتهم فإن القليل يقابل الكثير يدل على أن النوم والهدوء قليل إلى نسبة إلى الصلاة والتحدث والذي يدعو من العشاء إلى الهجر ويصلي من المغرب إلى العشاء ما يقال إنه إن نومه قليلا بالنسبة إلى صلاته وكذلك الآية الأخرى قوله تعالى تتجافى جنوبهم وعلى المضادر تتجافى جنوبهم فبلا لأنهم يلطجعون ولكن لا يتهنون بالنوم بل يخمنهم ما يجدون من الضربة العبادة على أن يقوموا ولا يستطيلوا في نومهم فهذا الآية ثاني هي التهجد وفي قيام أكثر الليل لكل هذا من صلى بين هذين الوقتين فله اجر إن شاء الله ويدخل في قيام الليل لأن الليل من أوله أوله غروب الشمس وآخره طلوعها طلوع على الهجر هذا كله الليل فالصلاة بين العشاءين إلى عجر صلاة الليل قال في قوله تعالى ان هو قال ان الليل يعني ساعات والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الشيخ الله صلى يعني ما نغرب عن الحد يعني ان صلاه هذه قد لو هذه الوقت هذا بين نشاء الرجل ركعتين تشجع الرياضه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 بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقاري والمستمع لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضع لجبهته رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم على محمد هذا الفصل في سجود التلاوة والمراد به السجدات التي ذكرت في القرآن ولم يذكر هنا عددها قال بعض العلماء إنها أربعة عشر وهو المذهب عند أحمد وقال آخرون إنها خمسة عشر أن في المصاحف خمسة عشر وإن كان في بعضها خلاف فهذه الخمسة عشر الأعراف والضعب والنحل والإسراء ومريم وفي الحج سجدتان والفرقان، والنمل، والسجده، والصاد، وفي الصنف، والنجم، والأشقاء، والعلاق فإن السجن العروف لواضعها، سورة الآغاب في آخرها، آخر آية منها، وسورة الغاب عند قوله تعالى ولله يسكد منه السماوات والأرض طواعا وكامها وجلالهم للغدوم والآصار وفي سورة النحل عند قوله ولله يسكدوا إلى قوله ويظالوا لما يؤمرون هذا هو الصحيح وقالوا انجعلها عند الآية الأولى وفي سورة الإسراء عند قوله ويخيطون من الألقان يلكون ويزيدهم خسورا وفي سورة الغريم بعد قوله سبجة ومكية وفي سورة وفي الأولى من سورة العد بعد قوله يبعنوا ما يشعر بعد الان كبه من لا الله يستبع منه السلوات ومنه بعد يشعر في وطلب إلى آخر الآية وفي آخرها عند قوله ارتعوا واسكدوا الآية وفي سورة الهطان عند قوله تعالى ولله يسجد واذا قيل لهم يسجدون الرحمن قالوا ولله الرحمن الا يسجد لله تامرنا زادهم نفورا وللسوره اننا اخترها هل هي بعد الايه الاولى ان لا يسجدوا لله الذي يخرج صلاه السماوات والارض يعلم ما تقولون ما تؤمنون او الله لا اله الا هو رب العرش والعلم على أنها لدى العظيم ولسورة السيدة بعد قوله تعالى ولا لا يستكبروا خبر الجنة وسبحوا بها من ربهم وهم لا يستكبروا ولسورة صاد بعد قوله تعالى الحضراء كان وأنا ولسورة خصنات أخطيها هم هي بعد الآية الأولى لا تشكدون الشمس ولا القمر قبل لله الذي خلقهم إن كنتم إياه هذا هو بعد الآية الثانية وهي قوله تعالى وهم لا يسأل وهي صورة النجم هي آخرها وهي صورة الإنشقاق بعد قوله تعالى وإذا قيل لهم اسكدونها ولو رايت قرئ عليهم القران لا يسجدون وفي سوره العلقه في اخرها السوره, السورة السلافيه التي هي في المحصل قد خرج فيها كثير من العلماء المالكيه والخلفيه ونحوهم لا يسجدون في المحصل يستدلون بهذه النواه عليه السلام يسجد في المحصل من الضوء بعد الهجرة في جدنها الصلية الذي والإنشقاط والعلاق ولكن الصحيحة أنها مواضع سجيد فان هبثت سجنة الأنشقاط رواها أبو فريرة وهو مساحة الإسلام قرأ بها نظرة للصلاة ونتجد بها لصلاة العشاء فقال سجدت بها خمسة عام القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسكن فيها حتى ألقاه وهكذا أيضا روى سيدة سجد النجل جناعة من الصحابة والحاصل أنها ثابتة والإمام الرحمن يرى أنها أربعة أشعر في نشهر عنه بحيث أنه يقول إن سجدة الصعب سجدة سكر وبكل حال فإن هذا السجود في القرآن سجود التلاوة عبادة مستقلة مدح الله بها مدح عليها الذين يفعلونها. وذم الذين لا يفعلونها. ذنبهم في هذه الآيات وفي غيرها فثارة يمدح الذين يسكدون فقوله تعالى وحظوا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وذكر بعد ذلك جزائهم في الآيتين بعدها وثارة يأمر بها فقوله فَيَسْكُدُوا لِلَّهِ وَيَرْضُدُوا وَتَارَةً يَنَّحُ بِهَا كإخباره عن الملائكة فالذين عند ربك لا يستكبرون وعبادته يستكبرون هو له يسكدون وَتَارَةً يَخْبِرُوا لِمَنْ يَسْكُدُ لَهُ فقوله وَلِلَّهِ يَسْكِدُوا الله السلامات والله من الأرض من دارها بسرة النفع وللله يسكنون السماوات وما رفع الطعن وترها في صورة الضبع وللله يسكنون السماوات وما رفع الملائكة والشمس والقمر والنجوم في صورة الحج وصارت يامر بذلك رجعوا وسكنوا عند ربكم لآخر الحج وصارت أن يضموا من لا ينسى له فقوله به كان وإذا قيل لهم سكنوا الرحلان قال. قالوا وما رحلان أن يسكدوا لما تأمرنا وكذلك في سورة, في سورة الانشقاق واذا قرئ عليهم القرآن لا يسكدون ذنب لهم وهذا الذم يستدعي أن الذين يسكدون ينجحون ثم هذا السجود فهو سجود عند التلاوه وهو نهل لن يصل إلى حد الحرب وهو رجادة هارلة لذهاب عليها العبد وقد تقدم في صفة الصلاة عند على أركانها قبل السجود ورد في صديقه يا ما يكون العبد من لطبه وهو ساجد فدل على أن السجود له نذية ثم من مزيه السجود سجود الصلاه انه, أنه كرر في كل ركعه جل على مزيته ومن مزيته انه يتقرب الى الله به مستقلا ان السجود مستقل قربه فيعتى به لوحده كما في سجود التلاوه وفي سجود السكر وكذلك يؤتى به أي رجال يا رابك الذي سجود السهو فهذا يدل على فضيلة هذه العبادة وفضلت لأنها أدل على تمام التواضع لأن السجود الذي هو رضو المده على الآب الله يفيد تواضع العابد تحشعه وخضوعه وتضرعه واستكانته لربه فلا جرى كان أفضل أو من أفضل القرومات وبغير لا يصله التقرب به لغير الله وقد كان كما هو معرف جائز لغير الله قال فزعنا بالسابقة كما حكى الله انه أمر الملائكة أن يسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس وكما الله الله رادح وتيوسف أنهم سجدوا له وأبواه في قوله ورزاء أبوايه والعرس وحضروا له سجدا وإن واختلف العلماء وهذا هو سجون حقيقي كما هو ظاهر الآية بقوله يحضر لأن الخروج هو الانفطاط من القيام الى الارض قرأ انه سجود من عنح الاحترام ولكن لما في هذه الامة منع التقرب منه الا لله تعالى واكد النبي صلى الله عليه وسلم منعه فهذا بليل على ميذتي هذه الخصله وهذه العباده هي السجود فإذا كان كذلك فإن العبد يحافظ على قراءه على هذه السجدات التي في القران اذا مضى بها رياح الله بهذه الفضيله ثم قد يقول بعض العلماء ان السجود هنا بمنع الخصوم وبمعنى التواضع لله وذلك لانه لان من لا يسجد عند قراءه القران في سوره الانشقاق واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون ليس المراد انه كلما قرئت عليهم ايه يلمون اذا لم يسجدوا او كلما قرئت عليهم ولم يسجدوا فهم فإذا ماذا لو إذا قرأ عليهم القرآن لا يسكدون هل الذين لا يسكدون إذا سنروا آية تقرأوا أو إذا قرأوا آية أو سورة يلمون يقول بعض العلماء إِنَّ يَسْتُجِعُدَّهُ نَابِعُنَا الْخُسُورِ إذا قرأ عليهم القرآن لا يحشعون ولا يخضعون ولا يخضرون قلوبهم ولا يتاملون في هذا القرآن الذي قرأ عليهم ولا يتذبعونه للاستفادة بل ينفرون ويهربون كما حكر الله عنهم أنهم قالوا قلوبنا في أكنة مما تبعون إليه وفي أذاننا وقل من بيننا وبينك حجة إننا إننا لا نسمع ولا نستجيب ولا نسمعنا فإننا لا يفعل إلى قلوبنا، لذلك ذكر بعض العلماء أن المراد بالسجود هذا هو خشوع، ولكن لما كان في هذه الآية. تذم لمن لا يستؤذي فانا اظهر السجود واظهر الحصول وهو هذا السجود الذي هو من يبحثي على الارض فاذا نقول انت مامور كلما سمعت القران ان تخسر وتتواضع ولكن عند هذه الآيات أو عند الآيات التي فيها ذنب من لا يستهد أنت مأمور بأن تسكد السجود الحقيقي الذي هو السجود التلاوة <تصفيق> كما أنك مأمور بأن تسكد في الآيات التي فيها أمر أو فيها منحن أو نحو ذلك وفيها مدخل الذين يستدون أو يفروا للسجود ولكن لن يوقع أنها من مرامع السجود وظاهر أنه قد يقرأونها ويعتقدون أنها سجدها ورأيت كاملا كل أذير الله يقرأ فأترى من آية ثلاثة سورة آل عمران وهي قوله الشعاب من أهل الكتاب أمة الطائرة يصلون الآيات الله الآية لأنهم يأتدون وفشاجد فيها الثالث قول بعدما قال بعدما خرجنا النسجل فأنا أعلم انه في أول القرآن فقال سجدت لي هذه السورة عند آية آية فإذا هي عند هذه الآية ها مع بوجه وأن هذا ما نقل أنه روض عسي وبكل هذا المسجدات أصبحت مخطورة كما قلنا يعني لأنها منقوله منقولة, منقولة من نفسه وبالتتبع وبالإخصى فبقية المرابعة التي هي ذلك السجود على العبد ان يكون يا مخضر عن قلبه لتجرب لما يقال وأن كونه يسكد فياره ليسك من مواضع السجود فهذا لم ينقل لذلك إذا أرهن أن سجود التلاوة عبادة فمخافلة عليه تعد من العبادات ثم ذكر فلنسمعنا أنه يفتد إلى لمية للفصل ومعنوهم أنه إلى طال الفصل ذهب محله وعصفت طول الفصل أنك مثلت إذا قرأت السيدة الآية التي هي سيدة تجاوزتها اهتحر تجاوه طال الفصل قرأت من عندها صفحات صفحة وصفتين طال الفصل ذهب محلها وهكذا إذا قرأتها ثم استغلت بكلام معانا عندك وطال الفصل وأنت تتكلم لم تشكي أو بعدنا قرأتها ذهبت إلى مكان صار الأصل ففي هذا الحال ذهب هذا محلها لأن محلها بعد القراءة مباشرة لكن شيخ أنت ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا نسيت الأربع موضع أربعة عشر موضع هذه أو خمس عشر يعني لذبنها يعني ذنتك لذبنها أنه فأن رحبه في حالي أنه سجدته فارغة القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر سجدة أربعة عشر سجدة في القرآن فلما كانت ذنتك لذبنها أكثرها ثبث بالتفصيل لأجل ذلك الحصر العدد وهي عليه السوء نقيم الشخ بالزادة إذا كان يتبت عنه صلى الله عليه وسلم بعد تقريبا خمس هذا الذي هبت أنه سجد يعني جناسيا وأن البقية فإنها مجملة يعني خمسة مواضع هبتت أنه سجدها يعني سجدها غيرها ولكن بقية المواضع ذكر أنها أنه سجدها خمسة عشر و عن صحابته hey, وصحابته <coughs> لا يعلمون لأنك إن لدت لا العمل في الصلاة حسن سيدك الذين عندما تشرعي استقبلنا من ذلك ولا ولا ولا يسأمون لا يسأمون المسكين الذي سجد على الصلاة على أنواع وهل يسددته إلا إسمها وعلى ما هو زاد في السلاة يجي من تجد على سدد في ايه لا هذا خارج السلاة خارج السلاة يأتي صلاة لا يطلع هل يسدد يعني ولكن لا أسدد يسدد ايه فلا وسدد ثبت إن أحدهم إنما قال السبت ومنهم تسدده هو سدد خليل مقاوي لحاو فهو إما في الله ايه فهل يسددته هذا يدخل حاله يعني المأمون يعني إن لم يتابعه ولا تغطروا صلاةه لأنه يعتبره شيئاً ذا لله ان إن لا ما يتابعه بشيئاً يعتقد ويتحقق وأنه ليس بمشروع ولا مسلم وهذا التعجب عليه أنه ينبه لذلك أن هذا جائب وليس كبير السهوء لأنه يكون سهوا لكنه جهل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 واقفا كان تعالى يا سلاما قام كان انامل وقرا اول سوره التي نازلها ثم ركع فلا باس هو كبر ثم لقي قليلا ثم كمل الى فلا باس <تصفيق> السجود مشروع للقارئ وللمستمع دون السامع يسال بعض الاخوه الفرق بين السامع والمستمع الفرق بينهما ان المستمع هو الذي يتابع الى القارئ ينصت له ويستمع اليه كجالسا او قائما يستمع له وأما السامع فهو الذي سمع قراءه من غير قصد فالذي نظر وسمعه وهو يقرا ولن يكون قاصدا للإنصاة الخاصة هو أن المستمع هو النوسى المتابع لقراءة القارئ يعتبره كما له هو أن المستمع هو فهو الأعرم والنام الذي سمع الآية تقرأ ولن يكون قاصدا للإنصاة لها فالمستمع يسكد ما قال وأن السامع فلا ينزمه السجد ولا ينزم له رؤيا أن ذلك وقع من غناء عزبان فإن رجنا لما رأاه مطبلا وقرأ آية جاه فقرأ فسجد ثم قال لنا هذا لن تستبني فذكر أن السجد لما هو مصروع في حق من انما هو ليس كان استنعا ومتابعا للبارئ هذا هو قلنا فيما يعتبر لها من الشروط لانه سجود يقصد به التقرب الى الله تعالى فكان فكان صلاه كسجود الصلاه فخرجا الرسول عليه الصلاه والسلام وعليها السلام وابو القاسم عليه السلام وَدَعَلُهُ كَ الْنَاهِلَةِ هِمَا يَعْتَمَرُ لَهَا انت تعرف ان الناهلة يتمر لها الطهارة فلا يستد الابتلاوة إلا وهو المتطحس يعتبر لها سطر الأورى يعتبر لها استقدار قبلة وإذارة مجاسة، الطهارة من مجاسة مثلاً ويعتبروا في النافنة ألا تكون في أرطات نهي ويسيء سروط والصلاة العروفة الإسلام ملاقاً والثمين الزمية إذا جعلناه صلاةً واعتبرناه فجارب إذا إنه صلى صلاة أتنهله لا فلا كما هو في المذكرة هذا قوله المشهور عند ولكن ذهب قال المحدثين كشيخ الاسلام السكان تيميه تيمية أنه ليس بصلاة ولا له حكم ما وهذا القرآن ليس فسع وذلك لأن إذا اعتبرناه عبادة مستقلة ليست انصلاك اصححناه من المحدث فإن الصالح قد يطرأ القرآن وهو مهجد فإذا قلنا له لا تشتر حتى تذهب واتتر الله ذلك عليه وقال المصر فإذا قلنا له اذكر ولو كنت على عددا محدثا لا تخف هذه العلمه لها حصلت على اجرها وهكذا يسالني ان دار القربى احيانا في رمضان يجتمع في مكان قضيه مثلا اكثر من هذا العدد فانهم مئة قارئ ويصلون حلقه يغضون الحاله السيده وهم مزدحمه لا يتنكرون عن يستقبل القمله كلهم ولا يتنكرون عن يسجدوا يعني فيسجدون كما هو كما هو كما هو لذلك جائز انا هذا قول ان شاء الله ولو بغير الطبله وما سجدنا ظهرا على ظهر الاخر فان ذلك جائزا حتى في الصلاه من صلاه الازدحام ثم كان عمر رضي الله عنه قال لما راه نزدحمهم صلاه الجمعه قال لا يستدعى لا سيدازحني احدكم ان يستدع على ظهر اخيه في هذه الحل لو قلنا لا تسته حتى تصفوا صبورا تصفوا الصلاه في وضعوا ذلك عليهم مع قرورهم يقرأون القرآن يقرأوا واحد منهم وباقي يستمعونهم ويقرأوا الثاني وباقي يستمعونهم الكارثة وهكذا يقولون مثلاً مئة أو ثمانين في مكان غيّة في هذه ذلك لا بأس بالسجون بعد غير قبلة ولا بأس بالسجون دي ولو كسف مثلاً بعض الآورة كالفخر نحو ذلك ولا بأس بالسجون ولو محجزاً على هذا القول الذي اختاره شيخ المسلامة أما إذا اعتبرناه كنافلة فإن النافلة تحتاج إلى شروطها شروط الصلاة كما هو معروف ويعتبر لها أنه لا يصح إلا من منيج ويعتبروا أنه لا يصح على كل ما ذكرنا ويسجروا انه اذا قوى على طول الهقهاء من لوات الأسلام لا تجوز في أوقات النهي أنه ما يصح في اوقات النهي فاذا قرأ بعد الأصف كله فلا يسجد وإذا قرأ بعد هذه الكرنة وقرأ خمسه سجلات يتجاوزها لا يسجد ليها يروسه هذا السجل الكبيع فإذا والقامل وظالح يساء الله أنه عبادة مستقلة ليسا بصلاة كيف يستطيعون غهر الله الذي أمامه الفاتحة؟ ماذا فكذا؟ فكان له هناك جهة الطروس للزهر ماذا إنه رسعة للسجود لأنه يضع وجهة على الارض الذي أمامه أبو الحديث الذي أمامه إما ساجد على الأرض فهذا يستد على ظهره. الذي أمامه قد يكون من منحوما فيستد على ظهر الثاني. وهكذا. عند الجحام وضيئ لا بأس ذراعك المتعامل. وهكذا قال إذا ذهنا أحدكم الذي يستد على ظهر الأخير. أي سنة؟ لا. تكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر باستجد كبر وسجد, وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود وإذا رفع كبر قال في الفروع في العصحي وثاقا يعني للأمة الثلاثة وفي الكافي يكبر للرفع منه لأنه رفع من سجود أسبه أشبه سجود الصلاة وسجود السهو هذا مشروع فتى ولو قلنا بأنه ليس بصلاة يعني التكليم جعل غلامة من أن الخفض والرفع لهذه العباده الصلاه وهكذا ايضا ما يلحق بها وايضا فانه قد ورد في هذا الحديث الذي في السبع انه صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد كبر وكبر معه دلنا على انه يكبر لسجود التلاوه للانخطاط ولا يحتاج الى كثره اخرى التكلية التكلية الامتحان التكلية الاخرام حتى على القول بأنه صلاة فالتكلية مستوعبة على القولين وكذلك التكلية في الرفع تكلية في الرفع هي خلاف وإذا خصنا كان في صلاة الجهرية. فَلْ يُكَبِّرُ إِذَا رَفَعْ أَوْ يَتَّفِي بِرَفِعْ قِرَاءَهْ إذا رفع جهر بالقراءة التي وقف عليها واستفى بذلك عن التكبير كما يفعله بعض الأئمة وهو رواية مثل منها وهو الاشهر عن أحناد وآخرون فاستروا أنه يُكَبِّرُ لعلوم الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خاف ورفع يكبر في كل خاف ورفع فهذا السجون كان في الصلاة فيه خفض خصب ورفع خفضه هو الإنفطاط يكبر له من القول ورفعه إذا قام في الكمبر إذا قام, قام, قام ثم ذلك تكبيره يشرعه قراءة ففي سورة السجدة إذا كبر وسجد ثم رفع يقول الله أكبر فإذا استثن قائما قرأ ستجافا من يومها وتبعا لكي مثلا في سورة مريم إذا كبر قال سجدا وذكية كبر السجود ثم قام فإذا قام قال الله أكبر فإذا وقف قال فخلث من بعدها الصنصر وهكذا لقيه الايات ويسكن اذا اتانى ذلك في اخر سوره كما اسالنا اليه قابل يقول يكدر لغه الا باس اذا كان يريد الرفوع اذا مثلا طرا اخر سوره النجل وسجد فيها ثم قام قال الله اكبر ثم يتكلم استثنى قائلا الله اكبر قال الله اكبر الله اله الا الله الرسول اذا قلنا في الحال التكبير هو الأفضل وإن اتصل على سماء سماء دون تقليد ذلك اذا اذا نقول نقول ما كاننا قلنا وان تعلم فالبالو سدد في ذلك. يعني جاظا من غلم قال إنه إذا كترت هذه التكمرة فقد كترت تكمرة من تكبيرات الصلاة عنده ولكن لما كان فيها هذا صلاة هنا من يقوم ما يقوم مقامها التكمرة معروه أنها لتنبها قائمين والتبيه قد حصل من رفض الصوت مقراءه كتبت للصلاة لذلك لكن بيرسلو لن يتركها طالما الأفضل إثيانه. أكمل جهدي أكمل هذا أكمل لكن في السعودية أو الإمام الكبسي والبابلدي اللي القريب منه. هذا إذا كان هذا حاله جيد. ما قدامه هم جدار مثلا ما قدامه يعني هم الجحمة قدامه اللي ما بدها الجدار هل عليهم مثلا في سلاط أو في أو مثلا سلاط سلاط اللي أنا اللي أنا يكون له مكان يسكن فيه. إذا على ركمة على حسب ما يستطيع. أنا كذا، نعم، جاء سليم، أملك، سلمان، نعم، جاء سليم، جاء سليم، جاء سليم، جاء جاء النبي الكريم عليه السلام عليها داود انه عليه السلام كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت ربك ان انت وعليك سجد رجل الله الذي خلقه وصوره وشق سنه ونصره بحوله وقوته تبارك الله اقسام خالقك ومنها ان رجلا جاء وذكر انه قرأ آية وسجد, وسجد وسجدت عنده شجره فسمعها تقول اللهم اكتب لي بها أجرى لي بِهَا أَجْرًا بها واجراءات عن هذه عده اخرى فقال الله فرايت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد ذلك وقال في سجوده لذلك الدعاء الذي لقي له غني السجره واستهد الله أن يدعو بقوله اللهم تقبلها مني كما تقبل تعالى عندك داود عليه على نبينا افضل الصلاه وأتنع والسلام لأن الله مدح داود بهذا السجود وذكر انه قبل منه بقوله وغضبنا له ذلك وإنه عندنا وإنه عندنا الحجز الظخص من ولكن من الى تقبل الله منه كما تقبل من ذلك المطعمينه اياك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان يسبح ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم يبدا بهذا بالتسبيح ثلاثا وان على واحده منها الضيئه وكذلك زلت النبي عليه السلام ان يسكن سدودا في آخر حياته الا قال سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اظهر لي بان يؤذون سدف عن ربك واستغفره انه كان سواها يقول هذا ايضا امراته الشرفه ويبلس وليد الشيخ ابن القائم يعني لا <تصفيق> سنة لك يعداً التكبير هذا ظهر فالذي نقعه يكتبه بالكراعه يرفصله <تصفيق> بالكراعه ويقول اثنانهم بليل من قول لكن يقولنا إن التكبير ليعدل التنبيه والتنبيه ليحصل التنبيه المؤمنين ليحصل برفصله بالكراعه هذا الشيء يجب يحصل بالكراعه بالكراعه بالكراعه لأنه لا كان يتعلق في كل خافضة هذا في حكوم الصلاة لا تنظر الصلاة لا تنظر هو من جملة الصلاة إذا كان في الصلاة ويجلس ويسلم إذا رفع تسليمه واحدة كصلاة الجنازة لعموم حديث وتحليلها التسليم بلا تشهد لأنه لن يوقل فيه في جودة المستقبل يعني يخارج السلاة فإنه بعد رفعه يهلس ويتشهد لا لأنها ليست صلاة ذات ركوع وقيام وقعود فلا حاجة الى التشهر ولم يوقع ذلك بل يكتهي بالجلوس ثم يسلم التسليم ايضا هو مترتب على كونها صلاة لان دعوة على ما اقال اذنهم اذا لم نقل انها صلاة فلا حاجة الى اتشاهد هذه الحاله الى السلام لن يقول يقول اوه كما كان يستمر في قراءته ولكن هذه التسليم افضل من الرساله يقوم استحب كثيرا من العلماء إذا كنت تقرأ جالسا وضعت الآية سجدة أن تقف ثم من بالقيام لأن كثيرا من الآيات فيها لبس الخروج فقوله تعالى خب وسجدا من عمقية يخرجون للعالي الكون يخاف من اعطاني سجدا خاف من سجدا مسبحه اخره لا يخل الا من قيامه لانه اعطاني لا انحنى من قيامه للصديق ويقتله خافه كما في طاوله للاولد وخاف الله سواء واناه هل هذا الى سجد وهو قائم يدلس هم يسلق وايضا معلوم ان السجود على الاضاء السبعة وذاتا مسلم يدلس هم يسلق لمن يسخ ذكر او عبر الركوة على اسمه سورة صاد و على العالم يسأل الله لما إذا عن قومه يستطيع بسجلة صاد و خرضوا راكعا يقل ساجدا على أن دعون سجد ف فالدليل على أنه ساجر ومكلمة الخروج خاصة بالسجود بالخروج من قيام للسجود هذا دليل على أنه خارج، أنه السجود لكن أمضى بالسجود بالمقوع لأنه يشارك والسجود يفعل أنه سجود وا نواه مثلا ان هو عندنا فعل اعيان ولا يسمى قران و تبثوا اسم لكل بناء و وهو على قام بناء ليس الفرق بينه انه هو رسو وإن سدد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عبدا بطل صلاته ولزيادته فيها عمدا ولحديث إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلف عليه. والله أن المأموم قد قرأ صلاته هذا الإمام في, في, في الصلاة السعيدة. يرضى بآيات سجع هل يستطر؟ هل نؤمنوا سابقوا بصلاة الإمامة؟ هل لا يستطر؟ لأنه لسجع لو إمامه قائما لا احتل على إماما ولا خال ذا من أبعاد فاذا يتجاوز هذه الآية لا يقرأ هكذا قام أمور أو يقرأ لا وهذا ذا سبح لله قوله تعالى الامانه ايه البيع وسجدت والإمام مستنبه في وسجدت وقال انما باين المستنب هتقياده عن ده بقد الصلاه بانك تعنت مخالفه الامام لقد صورت يعني هذا ترى هو عندما الجماعه تصليونا هوها هو فإنسان يقرأ إنت مع هؤلاء الذين يصليون تستمع إلى قراءة ذلك القارئ ما قد سجدت مسجد ذلك القارئ سجلت معه عالم أنك في صلاة فأنك مخالب لصلاة إمامك بطلت فلاتك إذا كنت عالم وتعبيرهم العالم استراطهم العلم والعلم يدل على عذر الجاهل و الناس انه من سجد ناسيا او جاهلا للحكم لم تلقوا صلاته فيترتب البطلان على تامر السجود لما فيه من مخالفه الامام و في الصلاه شيئا خارجا عنها كسجود المستجد ويلزم يلزم لكن بقي سؤال ساله عن احد الاخوه وهو سجود الامام في هذه الحال، فالإمام أيضا يسبب القراءة في صلاة الظهر وفي صلاة العصر يسبب القراءة والمؤمنون لا يستمعون إلا قراءته ما قمت بآية ثلاثة هل يستد؟ لو سبب ونسوس وسبب ربع فإذا نقول له كما قلنا للمؤمن، الأفضل له أن يتجاوز هذه الآية، يقرأ ما قبلها وما بعدها، أو يقرأها بعدها بما فيه من تفسير، ها يسجد، وعنه أشار للمؤمنين أن هذه الصلاة تأمرهم ذلك لمنهم أن يتابعوه. وايرها للتكريم ويعود الى تمام قراءته مثل لو واحد كان قد من منهم قدروا وسجد على سجد ومقام يضمن لهم لا يتمكن. والطائف إلا مضره ويقوه بآيات تمكن من تمكن بمقراءة من النسجي إلا كان هناك ساعة. إن كان ساعة ساعة إلا بدل السجي والتسجيع. أنه قد يوجد مكان. قد سجد لا راطئه راطئه الطائفون وليكن هناك مستخدم الشساعة. أي فليس الأولى يشتخلنه وكما حبث للغاية بهذه الهرر وليس الأولى يكون فعن هدى حتى يطبق سلتها سلتها هل الجهة والسجد لا لا لو أن الإمام في صلاة الظهر مرى بآية سجده وآرى بأن يستدها فلا بأس أن يهضأ صوته بإعطاءاته بها حتى يسمعوه ويعرف أنه قد لتأمل سجود التلاوة، وأنه لم يكن مخطئاً. لا بأس بذلك إن شاء الله. وثالث الحال الاولى أنه لا يسوس على المعمودين، لأنه قد لا يسمعه كل المعمودين. قد يكون المعمودون كثير منهم من الأكبر ما يسمعون الآيات، بس كان كان يسجدهم الآيات. يعني هو يسمعون الآيات. يعني ولا قال لهم أن ما ويلزم. لا لما يستطع صحيح أيضا أنه لا يستطع حتى كان من فريده يقولك تصلي وحدك من فريده وواحد يقرأ إلى جنبك هل يستقع لك أنك مستمع أو سامع؟ أنت سامع المستمع هو الذي متفنق للعنصات أنت مستغل لصلاتك. أنت مستغل لك لكي تراثك من أسنعك من دعائك في صلاتك أنت لن تؤمر بأن ترسل إنما أمرت بأن تؤمل على صلاة ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطر صلاته للحديث السادق أرى ما بهذا أن متابعة للإمام إنما هو الجهرية أما الجهرية فلو سجد الإمام فالله بالفعل ولم يستعمله المامورون صحت صلاتهم لأنهم قد يفتقدون انه مخطئ ولا, ولا يدعون ما ولأنهم أيضا ايضا ما السبب لقراءه ظالما او اكثرهم فاذا لم يسجدوا لسجوده في المغني والعصري فلا تنقل صلاتهم اما لو كانت شهريه أن يقرأ بسورة في النقر الذي يسجد هذا العشائر في الأول تايمين أو الهجر وسجد لازم المأمورنا أن يتابع فإذا لم تتابعه بطاة صلاة لأن هذا جزء من أجزاء الصلاة فالاستوديون أصبح جزء من أجزاء الصلاة فثبت أنه توافر أنه صلى الله عليه وسلم سجده الصلاة في جذة الأرى كان يقرأ في صلاة الزجل يوم الجمهات لأرهام السيدة ويستدفيها وكثيراً ما يقرأ سورة الإنشقاق في صلاة الزجل ويستدفيها معلوم أنه إذا طرأ أهو المعظمون من ستون وسجد أنه يرزمه متهداته فإذا لم يتعنع احدهم باطلة صلاة ذلك الذي لن يتعذر لتركه جزءا من أجلاء الصلاة شيء يفهم كلام المؤلف في تقيب الصلاة الجهر أنه لو سجد في صلاة السرع السرعية أنه لا يلزمه متابعة يقولنا تقيبهم لجهرية يجد على أنه لا يلزم متابعتهم السرعية ويعتبر ده. ويحصل على مخالفة إمامه الجزء ما بطلق سلاحة كلها أما إن كان جاهلا أو غير مسرًا قد يُعْضَ رَمِ اللَّهِ وَيْتَحَمَّلَ عَلْهَا قالوا يأتينا إن شاء الله أنها يستهدد تسليمها وذلك لأنها لأنها جهة من عندها الصلاة ليس الصلاة التي علم من يقول بها صلاة ولأنه يحصل للتسليم في الخروض من الصلاة جرس التسليم يقول تحليلها تحليل هذا التسليم عن الإمام يحمد رواية أن التسليم إنما الركل منه واحدة التسليمة الأولى هي الركل الرئاية الثانية المثلثين انت الركل عند الحنوذية أن التسليم ليس من أجل السلاة ونوخرا يجب أن تسليما يتغى لذلك الأول أن تضطر صلاة هذا لما ورد في جنس التسليمة الواحدة في الوقت اكتف يلي ذلك يشعر من الشيخ من أخرج مثابات الإمام السرية ماذا يرد على حديث انما ربما يشعر لأن إن قاله إن ما جعل الإمام بمثابته فلا تختلف عليه يسأل الله أخرى إذا إذا لم تشتب معه فلا تشتب ليس لنا شيء تكلم منه اليوم العصر. أليس ذلك اختلاف عليه؟ أليس قبالة الحديث فلا تختلف عليه؟ كيف الجواب؟ الجواب أن هذا سجود فيه تركن لأنك لا تدري ما سببه فتثيرنا تظن أنه خاطئ ويسدح بيرن المؤمنون فإذا وان وتحققوا جوهرا في هذا في اوه السجود بان هدوء في هذا السدود كيف هذا لا بقره في ف يقول القياده تاعي او ونفقدهم اختي سجودا لأجل شيء لخصفه وهو على اتراهة التي امتلاها هو ولا يشاركه في شببه لأنهم لم يستمعوه أي تهبعوه لم تلقوا صلاتهم إلا متلقوا يتابعوه وكذلك أيضا لا تلقوا صلاتهم لا تتقادهم أنه شيء مزعب وغير المتابع خروج الصحابي من, من جبل الله عنه من الصلاة فالله لوحده عندما من الضفرة هل ما أعتبر أنه مخارج حديث هذا؟ إنه يجعل الإيمان هذا أنا مسألة الأخضر ليس بهذا البال لكن هم عنده الله يجيز يجيزم هراب المأمون لغاجر لغاجر يخرج جماعه ويغذر كإطارة الإيمان يعرفه ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إلا من يسجد القارئ لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقال رجل منهم سجده ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا رواه الشافعي وغيره ولا قدامه ولا عيساره مع قلو يمينه أي التالي عن ساجد ما لعدم صحة الاعتمام به إذن هذا تفريع لشعوب الصلاه في خالص دون صلاه ظن المساله الاولى ففيها هذا الحديث وهو ان القارئ اذا لم يستج لم يستجز المستمع ويتم يرى المستمع كمامونا تابعا لامامه نقول <تصفيق> نقول على تقليل هموت الحديث أنه يرترع تنب القارئ القارئ هو المتسبق فإن لم يستمر لم يستمر المستمر لأن القارئ هو الذي أتى بهذه التراءة فهو الذي يبدا بهذا الفعل من القراءه و أنه ضعيف يعني لا يثبت ولكن في كل حال العمل على أن القارئ هو الذي يبدأ بالسلوك ويعتذر نفسه هو الذي اتى بالسلاح ويتبعه المستمعون المستمع إن سجد الإمام وإن يسجده صحيح لذلك جائج لعلم قوله تعالى وإذا قرأ عليهم قرآن لا يسجد ولم يقير ذلك بسجود القارئ وإذا قرأ فدل على أنه يجم من لم يسجد عند الإراءة حتى ولا لم يسجد القارئ هذه ولكن مشروعية السجون اختلاوه بالاحترام على أنها ينجأ بها القادم الذي أتى بهذا السبب. وعلى كل حال